إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطوم إن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذيب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائم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 ذلكم فذوقه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولجهم الأببار. وَمَن يَوْلِج مِيَّةَ إِذَا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 وَإِن تَعُدُّوا عُدْوَانًا تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ جَمَالُ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَذْكُرُوا إذْ أَتُمْ قَنِيلٌ أَصْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَيْنَ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأَيَدَكُمْ بِنَصْرِي وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون تعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون على المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم ذَلِكَ الْبَيْتُ إِلَّا مُكَأَ وَتَصْدِيَة فَذُوقِ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فسيُفقُونَه ثُمَّ تَكُونُ عليهم حَسرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون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 إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء ان الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط واذا زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم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 إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَرَهَا أُولَئِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَنَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوبَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا أَذَابَ الْحَرِي ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للابيد كذب آن فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد لا يقهر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 وكل كانوا ظالمين إن شر الدعوة عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تسقفا أنتم في الحرب فشردوا بكم من خلفكم لعلكم يتذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فمن بذ إليم على سوء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين, وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألَّف بين قلوبهم لو أَفَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200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 صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرع حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة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 نبي كل ما في أيديكم من الأسرار يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَامْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ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 إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وغاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم